فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات 117. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب 118. لا يغرن 119. تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس